حروفك يا يمن غالية ما يعدل ترابك ثمن عالية أمجادك بطول الزمن يا فخار يا وصل العروب كلها خاطري يعشق حروفك يا يمن غالية ما يعدل ترابك ثمن عالية يا فخاض اصل العروبه كلها خاطري يا شد حروفك يا يمن يا يمن الحكمة روحك والاباء يا وطن في بسمتك اصدق ذبا ما وهان اللي على دروبك مشى ولا في المجد مثلك يا سبا يا يمان الحكمة روحك والاباء يا وطن في بسمتك اصدق ذبا ما وهن روبك مشاء ولا سكان وحدتك نعمة من الواحد أحد جاي منك النصر للأمة مدد دام فيك العلم والحكمة يا مان رايتك مرفوعه يا أغلى بلد وحدتك أحد احد جاي منك النصر للامه مدد فيك العلم والحكمه يا مائنات مرفوعه يا اغلى بلد انت ما يا بلد انت الاصاله والشيم كل فن تحويه يا صنع قيم حضرموت نار على راس العلم وفي عدان وقف خيالي وابتسم انت ما انت الأصالة والشياء بكل فان تحوي يا عاقيا محاض رمون نار على راس العلم وفي عدان وقف خيالي وابتسم في السمان طبعك على الجوز السما كلما حنيت لك زاد الظمأ كلما في خاطري لك انتمي انت, انت يا دف الجزيرة والحما في السماء طبعك على الجوز السما كلما حنيت لك زاد الظمأ كلما أنت يا في الجزيرة والحنة غالية ما يعدل ترابك ثمن حالية أمجادك بطول الزمن ويا فخار وصل العروب كلها خاطرين يعشق حروفك يا يمن